İmfa Allah'a ve benatı amik <Sessizlik> ve benatı ammatik أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين قد ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك